انا مدينه العلم وعلي بابها بك وصلنا نبينا حيدر يا حيدر والياما بالمدينه حيدر يا حيدر انت محامينا حيدر يا والينا انت محامينا حيدر يا والينا بيك وصلنا نبينا حيدر يا حيدر ندى صوت الحق يا ولد فاطمه حيدر يا حيدر اي هذا ابن عمك علي حامل الحماه حيدر يا حيدر اي مبلغ اصبح على الخلق برضه وسمع حيدر يا حيدر والي والبر اشتباه وزعمه حيدر يا حيدر اي واجمع من نبينا حيدر يا حيدر اي يا انت وصلنا نبينا حيدر يا حيدر صاح يا نسلي با يا حيدره حيدر يا حيدر. بصوت من كل الورا حيدر يا حيدر اي حيدر الوالي اللي يطيع ونازره نال دنيا وجنه يوم الاخر حيدر, حيدر. احنا دورنا وقرينا حيدر شخصك ما لقيناه حيدر, حيدر, حيدر. وصات لبي يا والينا يلا يلا انصت لفي انا يا, يا حي دار. حي دار. انت محامينا انت محامينا حيدر بيك وصلنا نبينا حيدر يا حيدر اي احنا لبيناش أمر بيه رسول حيدر يا حيدر اي والضمير يصيح يا نبع الاصول حيدر يا حيدر اه هات بيه القلب ومن العقال حيدر يا حيدر اي اسمع نبض مني نبض يقول حيدر يا حيدر وحنا على فطره هويانا حيدر يا حيدر اي حيدر يا حيدر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> احنا ما يعناك يا سر الفلاح حيدر يا حيدر اي من راينا فيضك في يفيض السماح حيدر يا حيدر اي وانت قانون الاله البي صلاح حيدر يا حيدر اي مضمون الجناين والنجاح حيدر يا حيدر اي واللي انت معيننا حيدر يا حيدر تاخذ بيد ايدينا حيدر يا حي يدعم وصلنا نبينا حيدر يا حيدر يا علي انت الولي وانت الامير حيدر يا حيدر حيدر باكر بيدك الكوثر يصير حيدر يا حيدر اي للمحب تسجي والاذاك السعير حيدر يا حيدر العند وما بايعك يوم الغدير حيدر يا حيدر اي بوحنا ما دعانا حيدر يا حيدر ما سمعنا قد حكينا حيدر يا حيدر اي انت محامينا ا انت محامينا حي نبينا حي حيدر حيدر يا حيدر الدنيا لو مرت مثل مر السحاب حيدر يا حيدر اي ولو وقف باكر ويشتد الحساب حيدر يا حيدر اي شنو ينطي للمار الجواب حيدر يا حيدر اي ينزل بوادي صقر بغسل حيدر يا حيدر اي تنظر علينا اي يا حيدر وللمحب تمسك يمنا اي يا حيدر ترضينا يا يا حيدر يا حيدر ملينا hayda yawalina anta muhaminana hayda yawalina ywasilini